بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل لآيات لقوم يعلمون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 هؤلاء كمأواهم النار، هؤلاء كمأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مسى الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا قَال الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أن مِنْ تلقاء نفسي إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيِّ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَأُشَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُوهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْلَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ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 قلتُنَبِّؤُنَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إلَّا أُمَّةً وَحِيدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لولا عليه آية من رب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرر أمستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط, فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس ولا نعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا, أتاها أَمْرُنَا لَيْلَنَا وْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِلَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبنو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصار ومن, ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله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 قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَل إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَرَأَيْتُمُ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا نَوْمَهَا ماذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلاَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوِ انَّا لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرُّوا نَدَامَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 أَلَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ فِضْلَنَا لِلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ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 وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنذِرُونَ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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا فَمَا اختلفوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 ولو شاء ربك لآمن من في نرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون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 وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يحال إليك، واصبر حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.